ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وفم ما انو بها والذين هم عا لائك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان أيمانهم تجري من تحتهم لنهار في جنات النعيم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 العالمين ولو يعدل الله للناس الشر في عجالهم بالخير لا قضي إليهم أجلهم فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُوِّيَانِهِمْ يَعْمَّهُونَ وَإِذَا مَثَ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره فلما كشفنا عنه ضره مر كأن يدعنا إلى ضر كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاء وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلال في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات لا يرجون لقاءنا، قال الذين لا يرجون لقاءات بقرآن غير هذا أو بدل.